تلك الركن فضلنا ب ع ض ه م على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات و أ ي ج ن ا ه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم بعض ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أ ي ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا انفقوا من ما رزقناكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا ي و فيه ولا خلفه ولا ش ف ا ع ة والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا ت أ خ ذ و ا سنكم ولا نوم لون ما في السماوات وما في الارض منزل لن يشفع عنده إ ل ا باذنه يعمل ما م بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل ا بما شاء وجع فرصه ف في السماوات ت ب ي ن الرزق من الغيث فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ر ا ل ع ر و ه ا ل و س ق ا لا انفصام لها والله سميع عليم الله ورسوله ل الذين ي م آمنوا ه م م والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم ترون الذي حاز إ ب ر ا ه ي م في ر ب ه أ ن آ ت ا ه ا ل ل ه ا ل م ل ك و ن ارادت ا ر ا ه ي م ر ب د ت ا ل ذ ي يحيي و ي م ي ت ق ا ل ا د ن ا ر ا د ي ا و ن ارادت ان تكون ا ر ا د و ن ارادت ان ت ن ا ل ا د ت ان ت ك ارادت و ن ا ر ت ا ا ر ا د ر ا د ت ان ت ن ارادت ان ن من م ا ل شركه ق فأتي الهدى م شركه دعويه غير ف ر ا ل ي ه ذات ينزل مضمون ا ل ج ي م ر على ا و ي ة ع ل ي ف أ ن ا ت ه الله م ئ ت ا م ثم برزه قال لبثت يوما أ و بعض يوم قال بل لبثت م ئ ت ا م فانظر الى طعامك وشرابك لن يتسنه وانظر إ ل ى عظمانك ولنجعلك آ ي ة للناس وانظر إ ل ى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لقما فلما تبين له قال أ ع ل م أ ن الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب اري كيف تحي الموتى قال اولم تؤمن قال ب لنا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطيف فاطمئن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ث مثل دعون سعيا واعلم يأتينك أن عزيز حكيم الله م الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل حبه انت تتبع ثنائنا في كل س ن ب ل ة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا يطبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم عند ربهم ولا يخزنون و ل عليهم ولا يحزنون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تبطلوا ص ل ط ا ت ك م بالمن و ا ل أ ذ ا ك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا ي ؤ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر فمتى له كمثل ص ب ر ا ن عليه ترابا ف أ ص ا ب ه وابد فتركهم صلدا لا ي ق د م و ن على شيء مما كسبوا والله لا ينزل قوما ك ا ف ي ن ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ا مقتضاء مرضات الله وتثبيتا من أ ن ف س ه م وتثبيت من انفسك مثل جنه برضوه اصابها ل فآتت أ ك وابي ن فاتتك كلها ضعفين فان لم يصبها وابي فطن و الله ما تعملون غسيل ايام تقوم ان تكون له جنته من نشير و اعماله تجيب ان تعتي الا أ نعمله فيها له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 لفضيله م ا ا وتنفقون ل ا ل ا أن ت م و فيه و ع ل محمد راتب ن ي ا ل ي ن ا ب ا ل ش ا ي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 وما أ ن ف ق ت م من ن ف ق ة أ و نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلمه وما ا ل ظ ا ل م ي ن من أ ن ص ا ف إ ن تبلوا ا ل ص ل ق ا ت ف ن ل ع م ا ل وان تبغوها وتؤتى و ا ل ف ق ر ا ء فهو ويكفرنكم خير لكم من والله بما ليس عليك ولكن الله ب م ا تأمنون ل ي س عليك ل ك هدى و ن ى وما تنفقون خيري ف ل أ ن ف س ك م وما تنفقون إ ل ا ابتغاء ولله وما تنفقون خيري وفى اليكم و أ ن ت م لا تظلمون للفقراء الذين أ ص ر و ا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ا ل أ ر ض ي خ ت ر ه م الجاهل اغنياء نستعفف تعرفه ا ب س ي م ا و ن ا ي س ا ؤ و ن الناس الحافا وما تنفقوا من خير ف إ ن الله عليم <تصفيق> الذين ينفقون أ م و ا ل ه م بالليل والنهار سرا ولم يشم فلهم ادوم <تصفيق> ا ل ن ل س ي ن ل ا ف إ ن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون و إ ن كان ذو نصره ف ن ظ ر ه إ ل ى م ي س ر و أ ن تصدقوا خير لكم و ت موسوعه م ا ت ر ج و ن إلى النابلسي ل كل ه ثم توفى ف س م ك ت ت و ا أيها للعلوم الاسلاميه ت د فليكتب ت ب و و ه بينكم المؤمن ل ولا يأت كاتب يأت يكتب أن ا الله الذي عليه الحق ويتك ا ل ه ربه ولا ي س م ن ه ش ي ئ ا فإن ك الله ن ا ذ ي ع ي الحسنى ي ضعيفا أو لا يستطيع يمله للولي وفاهم ب وسجدوا سيديه من رجالكم ف إ ن لم يكونا رجلين فرجلوا وامراتان مما ترضون من الشهداء ولا يات الشهداء إ ذ ا ماتوا ولا تسالوا ان تكتبوا صغيرا أ و كبيرا إ ل ى اجلك ذلكم ا ق ت ط عند الله واقوم ل ل س ج ا د ه و أ ب ن ى ان لا ترتابوا ت ك و ن ت ج ا ر ة ل ي ه م س ؤ و ي ه و ن ه مسؤوليه م س ل ي ه م س ل ي ه مسؤوليه م س و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م و ل ي ه م س ؤ ا ل ي ه م ي ه م و ل ا ض ا س ؤ و ل ي ه و ل ا ش م ي ه و ي ه و ل ي فإنه فسوق الله الله ان إ كنتم على جبل قدير و ل م تجدوا كاشبا ف ر ن ا ن م مقبوضا ف إ ن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أ م ا ن ت ه وليتقي الله ربه ولا تكتم الشهاده وان يكتمها فانه اثم قلبه موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه في, في, في تفضوا ن فيغفر لمن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 لا يتلف الله نفساً إلا لا ما, كتبت ما كتبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أ خ ط ر ن ا ربنا ولا ت ق م ل علينا اثرا كما ح ض ا و ق ا و ا ف ر ق م ن ا ان تنورنا فانصرنا على القول الكافيين ر الله لا إ ل ه الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والمنزيل من ق ب ل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا ب آ ي ا ت الله لهم عذاب شديد والله عزيز you إ ن الذين كفروا لن ت غ ن ي عنهم اموالهم ولا أ و ل ا د ه م من الله شيئا واولئك هم وفور النار كداب ال فرعون والذين من ق ب ل ه كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ف أ خ ذ و ا الله بذلك والله شهد العقاب قل للذين كفروا ستبلون وتحشرون الى جهنم وموتى ا ل م ن ا ب ر وبكان لكم ايه في فئتين سقطت فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره ن يرون مثليهم راي العين والله أ ؤ ي د بنصره من يشاء ان في ذلك العذر سيئه الانصار زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير ا ل م ق ل ط ر ة من الذهب والفضه والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرث ذلك م ت ا ء الحياه الدنيا والله عنده ح ج ا قل أ ا ن ب ئ ك م بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربي جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وازواج مطهره رضوان من الله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 「今日は何を وما ق ت ل ك الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم المضي بينهم ومن يكفر ب آ ي ا ت الله فان الله سريع ب ل ح س ا ب فإن, فإن ف ان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يتوبون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون بشرهم بعمال أ ل ي م أ و ل ئ ك الذين حرصت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم م ناصرين أ ل م تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يدعون إ ل ى كتاب الله ليحكم بينهم ي ت ولكن ى فريق يجب ان يكون هناك م اشياء ا خ ر و ن فكيف نفس ما كتبت وهم لا قل اللهم مالك الملك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير تولد وتولد وتفرد الليل في النزار النار الليل الحير في في من وتخرج الميت ل ن الخير وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أ و ل ي ا ء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسا ومن الله النصير ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم خير خير ما عملت من مخضرا تجد عملت كل نفس من ما والله وأغفر بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فابتلوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أخير الله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين قالت الله سمع عين اذ قالت امراه ل ان قال ربي ندرت لك ما في بطني م خ و ر ا فتقبلني انك انت السمع العين فلما وضعتها قالت ربي وضع فؤادي والله أعلم م ب اعلم و ض ت و ا ل ل ه أ ع بما وضعت وليس لذكرك ا ل ا ن س ى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقدم لها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكسل زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فنادك ل مصدقا ل ل ا ا ئ ك ة و ا المحراب الله م يطل في ليحيا نبشرك أن بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا <تصفيق> قال رب أنا يكون بي كذلك الله يفعل ما يشاء قال آ ي ت ك أ الا تكرم الناس فلا ت ت ا ي ا منه الا عودا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذ قالت الملائكه يا مويم ان الله اصطفاه وطهره والطفاه على نساء يا مريم ق ل ت ي لربك واسجدي و ر ك ع ي مع ر ا ك ع ي ن ذلك من أ ن ب ا ء غيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ يلقون أ ق ل ا م ه م أ ي و م يكفر مريم إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله ي ب ش ر ك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديلا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن المقربين ويكلم الناس في النهج و ك ل م قالت ر ب أ ن ا يا قولي و ل ن ا زوجي و ا م ي م س ى في بشر ق ا ل كذلك ا ل ل ه ي خ ل ق ما يا ش ء إ ذ ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي م اني اخلق لكم من الطير كهيئه الطير فانفق فيه فيكون طيرا باذن الله و أ ب ر ئ الاكمى والالوط واحيي الموتى باذن الله وانبركم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك رايه لكم ان كنتم مؤمنين و ق ف ض ل ق ل ب ما بين يدي من التوراه واحل لكم بعض ا ل م ح ر م عليكم و ي ص ل ح ك م ب آ ي ه موسوعه ا ا ل ن ا ل ل ه ر ب ي وربكم ف ع ب د و م ا ل ا ص ل ا م فلما خ ح ب عيسى يوم الكفر قال من انصري إ ل ى الله قال القواردون نحن انصار الله قال القواردون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمن تواتينا الرسول فاكتبنا مع الشهيد ا د ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ونقدرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا وكانوا الذين اتبعوك ا فوق الذين كفروا إ ل ى يوم القيامه ثم إ ل ي نرجوكم فنحكم بينكم في ما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا ف ا ز ذ ب ا م عذابا شديدا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و م ا ل ن م من ا ن ا ص ر ي ن و أ م ا الذين آ م ن و ا و ع م ا ل ص ا ل ح ا ت فيوفيهم بجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا الذين والله لا ي ق ب الظالمين ذلك نتلوه عليك من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم إ ن مثل عيسى عند ا ل كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك ب ل ا تكن من ا ل م م ت ه ي فمن ق ا ج ك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالو نجوا بما ف موسوعه ن ة ا ل ل على النابلسي ك ا ه للعلوم وما من إله إلا ا ل ل ه ا ا ل فإن و ل ا ا ل م ي ه يا أهل الكتاب أهل تعالوا إلى ك من ة سواء ب ي ن ا و ب ي ن ك م أ ل الله نعبد إ ا ا ل و ل ا ن ع ر ك ب ه ش ي ئ ا أ ل ا ن ع ب د إ ل الله ا و ل ا ن ع ر ك بالله ه ش ي ئ و من دونه فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا أ ه ل الكتاب لم ت ا ج و ن في ابراهيم وما أ ن ز ل ت التوراه والانجيل إ ل ا من بعده افلا تعقلون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 ما كان إ ب ر ا ه ي م يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان ح ن ي ف ا مسلما وما كان من المشركين إ ن أ و ل ى الناس بابراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي ه المؤمنين وادب طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إ ل ا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تذكرون ب آ ي ا ت الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل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 ولا تؤمنوا الا من ت ب ا دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى خ ح د ك م مثل ما اوتيكم امنه فازجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع يقتضي برحمته من يشاء والله ب و الفضل العظيم ومن اهل الكتاب ان تامنوا بصرخ يؤديه اليك ومنهم من أمنه بدينا ولكن ا يؤدي ي إ ل إلا ما ت ع ل يجب ا ذ ل ك أ ن ه م قالوا ليس ل ي ع ن ا في ا ل أ من ي سبيل ويكونون ا ل ه ا ل ك ذ ب وهم ي ن بلى من أ و ف ى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين أوفى و بعهده ان ت ق ى ف الذين ل المتقيم ل ه يحب ا إن يشعرون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا نكلمهم الله ولا ينظر اليهم, ولا الله ولا ينظر إليهم يوم ا ل ق ي ا م ة ولا نزكيهم ولهم عذاب أمين وإن ل ا ل ألف ر ي ن ل ت ب ويقولون ا الكتاب وما هو من الكتاب من من هو و هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبث ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه ن ثم يقول, ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن و ل كونوا ن ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب والناس ل ا ي أ م ر ك م أ ن تتجد ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين أ ر بابا و ل ايامكم أ أن م م ر ك تتجد ل ل ا ئ ة والنبيين أربابا ي أ ك م بالكفر بعد الان واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه, وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما م ا ك م لتؤمنوا ولتنفرنه قال ااخرتم على ذلكم اصري قالوا أ ق ر ر ن ا قال فاشهدوا وامنعتم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ا ت غ ل ر دين الله الجود قالوا اسلم من في السماوات والارض طغى وشر واليهم ن ا وما دعوت ل ومن ا أوتي وإيسى و أمسى ب يلتزم و ن ربهم لا نفرق ن ونحن له مسلمون ومن ه له م ل ي ت غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ه من العصاه كيف ي ن ز ي الله قوما كفروا بعد ا ي م ا ن وشهدوا ان الرجل حق و ج ا ء ه البينات والله لا ي ه ز ي القوم الظالمين ولا يأمرك أن تتجد اياموكم ل ل ل م ا ا ئ ك ة و ن ب ي ن أ ر ب ب ا ولا ي أ بالكفر ب ع ب اذ انتم مسلمون و إ ذ ا خ ذ ا ل ل ه م ي س ا ق ا و إ ذ أ خ ذ الله ميثاقا بالليل لما آ ت ي ت ك م من كتاب وحكمه, وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن ب ي ولتنصرن قال أ ق ر ر ت م واخرتم على ذلكم اصري قالوا أ ق ر ر ن ا قال فاشهدوا وما ا ل م ع ص و م ن الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون أ ث ر ي ن دين الله يجود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 كيف ي ن ز ي الله قوما كفروا بعد ا ي م ا ن وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ا ي م ا ن وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا ي ه د ل ق و م الظالمين اولئك جزاء ؤ ان عليهم نعم ا ل ط ا م ئ ك ة و ن خالدين فيها لا يقدر عنهم العذاب ولا ينظرون الا الذين تابوا بعد ذلك و أ ص ل ح و ا فان الله غفور رحيم كفراً لن تقبل لن تقبل ان ل الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أ ح د ه م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 وبين الرابع